للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنا شرح الشيخ العلامة الوالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى شرحه الموسوم بالمنح الربانية في شرح الأربعين النووية مرة معنا الأسبوع الماضي والاسبوع الماضي كنا مع الذين دخلوا الإسلام لله الحمد والمنى فنشغلنا عن الدرس و إلا وإلا فإن قبل الأسبوع الماضي مرة معنا حديثين الحديث الخامس عشر والحديث السادس عشر من يذكرون بالحديثين تذكرون جزاك الله خير بارك الله فيك. فهذا الحديث الخامس عشر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا وليصفص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبذي جاره من كان يؤمن بالله إلى يوم الآخر فليكرم ضيفه هذا حديث ابي هريره الحديث الذي بعده استريس عشر حديث نحفظها الأربع النوويه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بماذا بالغضب ها؟ النبي عليه السلام جاءه يعني حديث ابي هريره جاء رجل فقال يا رسول الله أوصيني قال لا تغضب فسأله مرارا فقال له المصم لا تغضب. حديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فإذا الحديث الخامس عشر خرج البخاري المصم والحديث السادس عشر أخرجوا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. معنى هذا الليل الحديث السابع عشر. قال رحمه الله تعالى عن أبي علشداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا الحديث روي من مسلم رحمه الله وهذا الحديث من أعظم الأحاديث كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه حديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاه والسلام حيث جعل الإحسان في كل شيء ثم اعطى مثال يبين صلى الله عليه وسلم وإلى فإن الإحسان يدخل في كل شيء فهذا حديث عظيم حديث جامع لمسائل عظيمة جدا من الدين وهذا الحديث يدخل كذلك في عدد من الأبواب كما بين ذلك العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى هذا الحديث رواه هذا الصحابي الجليل أبي علا شداد ابن أوس رضي الله عنه تفق شداد ابن أوس ابن ثابت ابن حرام ابن عمر ابن زيد هو من الأنصار انصاري خزرجي عنصاري خزرجي رضي الله عنه وأبي علا شداد ابن أوس هو ابن ابنه أخي حسان بن ثابت شاعر شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسن مثابت عمه, حسن مثابت عمه وله صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى قال يقال أنه شهد بدرا البخاري قال يقال أنه شهد بدرا ولا يصح في ذلك شيء لا يصح في ذلك شيء أما كنيته فأبو يعلى ونزل بيت المقدس وعاش هناك يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ويعد من من من من من عدادي ممن مات ببيت المقدس وقيل انه مات ببيت المقدس سنة أربع وستين وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك ونزل يعني ببيت المقدس من من الشام قال عباد بن الصامس رضي الله عنه كان الشداد بن أوس هذا الصحابي ممن اوتي العلم وأودي الحلم وروى عنه جماعة في الشام رواه عنه قال مالك شداد بن أوس هو ابن عم حسن ثابت والصحيح كما قلنا هو ابن أخيه ليس ابن عمه ابن أخيه وروى عنه ابنه يعلى وروى عنه كذلك محمود بن لبيد وابو ادريس الخولاني هؤلاء كلهم علماء رووا عن شجاع وكان رضي الله عنه معروف كثير العبادة كثير الطاعة لله عز وجل وشديد الخوف من الله سبحانه وتعالى مع أن هؤلاء صحابة لكن شوف خوفهم من الله جل وعلا وطاعتهم وحبهم لله عز وجل ما قال أحد منهم أنا صحابي أترك العباد أو أنا صحابي وقفت في بعض الأمور لا يهمنا مبشر بالجنة بل كانوا أشد الناس ثباتا وطاعة لله عز وجل وعبادة وصدقة وقوة وشجاعة وجهادا رضي الله عنهم اجمعين اذا قلنا لا يوجد خير من الصحابه لا يوجد أفضل من الصحابه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه واحد منا لو انفق مثل جبل احد من الذهب لا يبلغ ما ينفقه الصحابي من مد نص يعني كف كف طعام كف عامده انفقوا خير مما يعني ياتي بعدهم وينفق كجبل احد من الذهب لأن الله عز وجل رفعهم هذا الإيمان إخواني الكرام يدل على مكانتهم العبية عند الله جل وعلا ولذلك الله عز وجل اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس فضلوا بالإيمان وبالصدق وبالتقوى وبالصحبة بالإخلاص لله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين إذا قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه ووعدهم الله جل جنات النعيم فشداد بن أوسدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن رووا حديث ليست بالكثير قيل خمسين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وله ترجمة من اراد أن يعني المزيد له ترجمة في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وله ترجمة في, في عدة كتب في عدة كتب للتراجم إلى غير ذلك مما ألف العلماء في هذا الباب رحمه الله تعالى رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين قال إن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فقوله إن الله كتب معنى كتب هنا يعني أوجب كما قال الله عز يا من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معنى أن الله أوجب علينا الصيام كما اوجبه على الذين من قبل قال الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ف الله عز وجل علينا الصلاه وفرض الله عز وجل علينا في وقتها المحدد شرعا في وقتها المحدد شرعا فهذا معنى كتب وقد يقصد بها الكتاب القدريه وقد يقصد بها الكتاب الشرعي لكن الصحيح الذي رجح العلماء أن المقصود هنا بالكتاب الكتاب الشرعيه ما يتعلق بشرع الله عز وجل فالله أوجب الإحسان مما يدل على أن الإحسان واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب إن الله كتب معنى أوجب والله عز وجل أوجب الإحسان ليس في مواضع لذي هذا الحديث يدخل في مواضع كثيرة على كل شيء ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه يدخل في بعض المنطقة قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء معناه على هنا أي في كل شيء معناها أي في كل شيء ولم يقل إلى كل شيء بل قال على كل شيء يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين وهذا الذي قلنا اخواني الكرام أن العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم جمعنا في هذه العبارة جمع الدين عليه الصلاة والسلام إحسانه كله ولم لم يقتصر الإحسان على موضع معين بل النبي عليه الصلاة والسلام عمم فالإحسان يدخل بكل شيء الإحسان يدخل أولا الإحسان ان تحسن إلى, الى الله عز وجل باتقان العباده لان الاحسان والاتقان كما مر معنا تتقن العباده كذلك الاحسان للنفس الاحسان للخلق الاحسان للاولاد الاحسان للزوجه الاحسان للغير الاحسان حتى للجمال الاحسان للبهائم قد يقول الانسان كيف احسن الى الجمال؟ نعم الارض جماد الارض جماد فهي ان احسنت عليها تشهد لك او تشهد عليك تحسن الى النبات تحسن الى الشجر الى الدواب الى البهائم الان النبي جمع الاحسان في كل شيء صلى الله عليه وسلم فيدخل الاحسان في كل شيء فكل هذه كل المخلوقات يتعلق بها هذا الحديث العظيم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الاحسان كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ليس خاصا بشيء معين بل قد فيها يدخل فيها الانسان يدخل فيها البهائم البهيمه اذا احسنت اليها فان الله عز وجل يجازيك خيرا لا تقل هذه بهيمه عجمه لا تفقه شيء فيجوز أن, ان يعني نسي اليه لا اذا احسنت الى البهيمه فان الله عز وجل سبحانه وتعالى يعطيك الاجر على هذا الاحسان الله اكبر يعطيك الأجر على هذا الإحسان، وذالك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في كل ذات كبد اجر أي شيء من الحيوان المخلوق الصغير أطعمته عندك أجر، عندك أجر عند الله جل وعلا، لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا سيتم عنه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، و. ضرب أمثلة والنبي عليه الصلاه والسلام دائما في الأحاديث يضرب المثال يتضح المقال يعطي المثال دائما مرت مع الأحاديث في بيان لأمثلة قال كالراعي يرعى حول الحمى وحديث قال إنما الأعمال بالنيات وإن لكل ما نوى. ثم بين قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيب أمرأة فهجرته إلى مهاجره فبين لك ما ما ما يكون لله وما يكون لغيره عز وجل فهنا النبي عليه الصلاه والسلام يضرب مثالا فيما يتعلق بالاحسان قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاذا الاحسان مر معنا في لما كنا في حديث عمر رضي الله عنه ان الاحسان يكون بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الناس ويكون بين العبد وبين البهائم بل يكون بين العبد وبين الجماد الاحسان يكون بين العبد وبين الجمال أما الاحسان بين العبد وبين ربه فهذا هو اعلى مراتب الدين اعلى مراتب الدين الاحسان بين العبد وبين ربه كيف جزاك الله خير ان تعبد الله كانك تراه يعني أن تعبد ربك كانك تشاهده سبحانه وتعالى كانك تشاهد الله عز وجل يعني لا تشرك به شيئا تخاف من الله عز وجل تخشع لله عز وجل ترجوه سبحانه وتعالى تدعوه كما سبق معنا في الحديث جبريل لما سألق للإحسان تعبد الله كأنك تراه أي كأنك تشاهد الله عز وجل سبحانه وتعالى هذه مرتبة عالية جدا هذه أعلى المراتب أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه مرتبة المراقبة مرتبة المراقبة فهذا احسان بين العبد وبين ربه ومعناه كما قلنا اخواني الكرام اتقان العبادة تتقن العبادة تقول احسن الشيء إذا أتقنها احسن الصنعة إذا أتقنها فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل في ماذا تتقن العباده بأي شيء شرطين تتقن العبادة الإخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام هنا قد أحسنت وأتقنت العبادة إذا أردت ان تتقن العباده تكون لا بد من الشرطين هذا. الشرط الأول ما هو الاخلاص أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل لا يقل لأحد لا تدخل في عمل كشيء من الرياء أو او غير ذلك نسال الله العافية اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من, من من يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعني راى راى الله عز وجل به يوم القيامه وكذلك السمعه بعضهم يعني قال من من تسمع سمع الله جل وعلا به يوم القيامه يفعل شيء او يقول الشيء يسمعه الناس يقول فلان يقول كذا وهو يريد ما لا يريد الناس ما يريد الله عز وجل اسال الله العافية وانما الواجب الاخلاص في كل شيء في كل الاعمال فاذا كان العمل خالصا تاتي بالشرط الثاني ما هو المتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام فهنا يكون العمل مقبول عند الله جل وعلا فاذا اختل شرط من هذه الشرطين فالعمل مردود العمل مردود ولو جئت بي ألف عمل ولو صهرت الليالي وصمت الايام مادم أنك لم تحقق هذين الشرطين فعملك مردود. فعملك مردود لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا صوابا فإذا أخلص العبد لله عز وجل في عملي وأتقن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أتقن العمل أتقن العبادة هذا يسمى مدقن للعبادة فهذا إذن الإحسان بين العبد وبين ربه أما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس فيكون بمكافأة بمكافأته بمكافأته بمكافأة محسنهم وتجاوزه وتجاوزه عن مسيئه وتصدقه على محتاجه فيحسن إلى الناس بالقول وبالفعل فهذا الإحسان مع الناس يتعامل مع الناس بالتعامل الحسن يتعامل مع الناس بالتعامل الحسن فهذا يسمى إحسان أي إتقان المعاملة مع الناس تتقن كما تريد الناس يعاملوك، فعليك أن تعامل الناس بالمثل. يعني غير معقول أن الواحد يريد من الناس يعامله بالطيب، يعامله بالخلق الحسن، والقول الحسن وغير ذلك، ثم هو لا يتعامل مع الناس بهذه الطريقة. فهذا لا يمكن، ولذلك كما تريد من الناس يعاملوك، فعليك أن تعامل الناس، والناس يعاملون بالإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام اثنى على هؤلاء الذين يعاملون الناس بالإحسان وأثناء على مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة والإحسان إلى الناس إلى الجيران إلى الأولاد إلى الزوجة إلى الإخوة إلى الأصدقاء بل حتى إلى الكفار يحسن إليهم الإنسان يدعوهم الإسلام يبين له المعامل الطيب الحسنه ديننا دين ودين عظيم فاذا احسن الى الناس فانه قد اتقن المعامله اتقن معامله الناس كما امره الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يقول الاحسان بين الانسان وبين البهائم شوف الاحسان بينك وبين الله عز وجل بينك وبين ربك جل وعلا بينك وبين الناس والاحسان بينك و بين البهائم كيف نحسن للبهائم بان نطعم جائعها و نسقي العطشان منها وتخفف عنها الالم فاذا أصاب اصابها الم تعالجها هذا بالنسبه الى البهائم بهائم التي لا تؤذي يعني تصور حتى الكلاب الكلاب جاء في الصحيح او في الصحيحين كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال بينما كلب يطيف بركيه قد يعني كاد يقتله العطش اذ راته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت بوقها يعني حذاءها المصنوع من الخشب فسقته فغفر لها به غفر الله جل وعلا بهذا العمل الصالح سبحان الله احسنت الى كلب عطشان وكاد يموت من العطش فهي سقته الماء في موقها فالله عز وجل شكر لها وغفر لها الله أكبر بعكس نبي عز... عز... النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن المرأة دخلت النار بسبب هرة أيوة حبستها في البيت فما سقتها وما تركتها تخرج تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فالله عز وجل عذبها واذا قد بعد يقول يقول حقوق الحيوان حقوق الحيوان الله عز وجل يعذب الإنسان إذا عذب حيوان بل يدخل النار الله عقب هذه المرأة بدخول النار لأنها منعت هذه القطة من الخروج حتى ماتت سبحان الله الله, أكبر. الله عز وجل الرحيم بعباده الله عز وجل لا يرضى الظلم حتى مع البهيم والحيوان سبحانه وتعالى فهذا من أعظم الإحسان صور هذه البغي يعني زانيا وذنى كما تعلمون من أقبح الجرائم بعد الشرك ومن أكبر الكبائر والنبي ادخله في الموبقات نسال الله العافية يعني المهلكات ومع هذا غفر الله جل وعلا خلجه وهذا لا يكون الا لأن هذا العمل يكون سبب لها للهداية فالله عز وجل يهدي قلبها ويصلح حالها قبل أن تموت وتموت على عمل صالح لان احيانا اخواني الكرام علينا نعمل نعمل لعل عمل يكون سبب لك في الهداية في الدنيا والاستقامه على الطاعه ويثبتك الله جل وعلا بسبب هذا العمل وتلقى الله عز وجل وانت على خير ويدخلك الله جل وعلا الجنه الله ذلك لذلك الانسان يسعى يسعى يعمل في هذه الدنيا اخوان الكرام في روايه اخرى قال بينما رجل يمشي فشد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها وهذا في الصحيحين كذلك ثم خرج لما خرج الرجل كاد يهلك في الفلات الصحراء خرج فاذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به قال هذا الكلب مسكين. يعني حصل له الذي حصل لي فنزل الرجل مرة أخرى في البئر وملأ خفه ثم أمسكه بفيه أمسك وضع الخف بفيه ورقي البئر ف سقى, سقى هذا الكلب فشخر الله جل وعلا فغفر الله عز وجل الله شوف اللي هذا الذي يقولك ما في حقوق للحيوان البهائم الله يدخلك الجنة بسببه ما إذا احسنت إليها الله أكبر ولذلك يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال هذا عليه الصلاة والسلام قال الصحابة وإن لنا في البهائم اجرا تعجب الصحابه قال البهيمه هذه لنا اجر فيها قال علي الصلاه والسلام في كل كبد رطبه اجر الحمامه هذه تسقيها عندك أجر العصفوره تسقيها عندك أجر اي شيء تسقيه من مخلوقات الله اعز وجل وتطعم عندك أجر عند الله عز وجل وقد يقول سبب لك دخول الجنه ما تدري الله اكبر مره يحكي يعني احد طلبت الشيخ الإمام المفسر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الذي يعني تفسيره الذي معناه يوم الأربعاء. فمرّ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تعرفون أنه يعني كان في هذا الزمان رحمه الله تعالى ومن العلماء ومن تلامذته الشيخ العثميين رحمه الله كثير من العلماء الآن من تلامذة الشيخ السعدي. المهم مرة مرة على رجل، فهذا الرجل. له له, له عربة يجرها حمار فراه الشيخ رحمه الله تعالى العلامه يضرب هذا الحمار يقول له تقدم تقدم والحمار هذا يأبى أن يتقدم أو يتحرك من مكانه والرجل يؤذيه بالعصا حتى أثر ضرب العصا على على ظهر هذا الحمار فذهب اليه شيخ قال يا فلان يا رجل اتق الله عز وجل في البهيمه انت اديتها انظر الى هذا الجرح وأنت تزيد عليها؟ قال ما, قال ما يسمع الكلام الحمار ما يريد يتقدم ما يسمع الكلام فقال الشيخ أحسين ليس هكذا التقل في بهيم فالشيخ قال خلي فشيخ أخذ الحمار ومسح يده على هذا الحمار وأحسن إليه بالفعل فلما جره من شمعه الحمار فالرجل هذا تعجب قال شفت؟ قال لا يعلم أنك شيخ قال لا يعلم أنك شيء <تصفيق> قال لي يعلم أنك شيء وإنما حتى البهيمة إذا أحسنت إليها فإنها سبحان الله تطيعك وإذا لم تحسن إليها فإنها تعصيك الله أكبر والله لو البهيمة تحسن إليها تطيعك وقد جاء في, في تراجع بعض العلماء وبعض الناس العجب العجب فيما يتعلق بالحيوان مع سيده سبحان الله وقد ذكر العلماء في بعض كتب التراجم أن رجل كان له حصان وكان يعطيه من أجود ومن أحسن ما يكون من الطعام بل كان يجعل لهذا الحصان في طعامه شيء من السكر الحلو كان الحصان يحب ذلك كثيرا كان يطعمه من أجود ما يكون فلما مات, لما مات هذا الرجل صاحب الحصان حزن الحصان قال فلما بقي الحصان واقف حتى دفن فلما دفن جرى هذا الحصان ورمى بنفسه من, من أعلى الجبل رمى بنفسه من أعلى الجبل يعني مات صاحبه وهو كذلك كأنه لا لم تبق له حياة في هذه الدنيا بعد موت صاحبه الذي كان يحسن إليه شوف تعلق الحيوان بالإنسان الذي يحسن إليه تعلق شديد جدا والعلماء ذكروا في هذا أمثل عديده جدا فهذا يبين اخواني الكرام على عظمة هذا الدين وأن الإحسان يكون في كل شيء. الإحسان يكون في كل شيء. نعم. وفي أن الحث على الإحسان. إذا إذا نوى ذلك يعني يعني ما تعصبوا وصفوا قال كيف أتبيء بيد الحشرات طيب <تصفيق> نعم إذا نوى نعم له أجر له أجر نعم له أجر في كل كبد رضمة أجر له أجر نعم هذا شيء عظيم الذي له بستان تأتي الفراخ تأتي الطيور تأتي الحيوان ربما الحشرة التي لا يرى فهو إذا نوى أن يعني أن يكون هذا الأجر لله عز وجل فهو لله سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات لا بد أن ينوي يقول من يعني أكل من هذه البهائم هو ذي الطيور فهو لوجه الله عز وجل سبحانه وتعالى ويراه وهو يفرح بهذا أما إذا كان يراهم ويغضب ويطردهم وما يرضى بهذا فهذه مسألة أخرى أما إذا كان يراهم ويتركهم ويفرح ويتمنى أن يكون له عند الله فهذا مأجوره ما عند الله عز وجل سبحانه وتعالى لا شك ثم قال فإذا قتلتم فاحسنوا القتله فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة فهذا عام النبي عليه الصلاة والسلام يعني في اي قتل قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وهذا في وجوه إحسان القتلة لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل وصف للهيئة أن تحسن القتلة وإحسان القتلة لا يكون إلا باتباع شرع الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك يعني ما ورد في دين الله عز وجل كله يدل على الإحسان الإحسان إذا قتل في, في القتلة فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب علينا صلى الله عليه وسلم أن نحسن القتلة قال وإذا ذبحتم أي الحيوانات التي يشرع ذبحها والتي يشرع ذبحها يعني بهمة الانعام أو الطيور وغير ذلك مما اباحه الله عز وجل فالحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح دبحها إذا ذبحناها للعبادة أو للأكل أو ذبحناها لدفع آذاها كالسباع والكلب العقور لأن هذه المؤذية فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر نبي قكلها لأنها تؤذي نسأل الله العالم فهنا لو ذبح هذه سواء الحيوانات المشروع التي يشرع ذبحها أو الحيوانات المؤذية التي يتخلص الانسان من أذاها فعلي ان يحسن الذبحه لا يؤذيها وانما يحسن الذبح فلا تعذب المذبوح كما نرى يعني يجره الى القتل جر او غير ذلك وتجرد الذبيحه من اذانها او من راسها او يذبحها وباله يعني كاله الا لا تذبح ويعذبها بهذا الذبح او يطرحها على الارض ثم تؤخر كما نرى بعض الاخوان صلى الله في عيد الاضحى يدخلون في بعض المسالخ يدخل البهيمة بعد البهان يدخل العشرات مع بهان وهذه البهان تنظر إلى الذبح وإلى الدماء هذا لا يجوز هذا لا يجوز أين الإحسان هنا يقول هذا خل يعني ما عندنا وقت في عشيرة أحسن تقل عز وجل في البهيمه هذا يؤثم على هذا صلى الله عليه وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ابر حتى بإخفاء الشفرة بإخفاء السكين عنها حتى لا تراها لأنك رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة رجل راه يحد الشفرة السكين امام البهيمة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قتلتها مرتين قتلتها مرتين الله اكبر يعني قتلتها المره الاولى عذبتها لأنها ترى تعذب بالسكين ثم المره الثانيه ذبحتها ولذلك النبي شوف الاحسان قال يعني امر باخفاء المديه السكين امر باخفاء ذلك عليه الصلاة والسلام حتى لا نؤذي هذه البهيمه ولا تتعذب ولا تتاذى وهذا يدل على عظمة هذا الدين ان نحزن الذبح بالوجه المشروع الذي شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم واذا دخلنا البهيمه مباشره تذبح ما ترى وننظف المكان الذي فيه دماء ونخفي المديه حتى لا نقتلها مرتين كما قال عليه الصلاة والسلام ولا نعذبها ونجرها وغير ذلك مما يفعله بعض الناس هذه قسوه وهذا ليس من الاحسان يعني هذه يقولك بهيمه لا احسن هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام واذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فالواجب كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ان تذبحها باسهل ما يكون وان تذبحها باسرع طريقه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام نعم ولا تسرع بتقطيعه بعضهم ماذا بمجرد ما يذبح يبدا يقطعها يقطع دهيبه يقطع وهي لم تموت اصلا يعني لا زالت حية والدم يتحرك فيها، الدم يتحرك فيها، فمادام فيها حركة وفيها روح، أي جزء كان تقطعها ف... لا آ, <تصفيق> أنت تعدها. نعم هذا، فلذلك لا بد من الإحسان. الإحسان <تصفيق> <تصفيق> البهيم إذا دوب حدس تترك حتى تموت تبرد، لا يبقى فيها حرارة حرارة الموت هذه. وعلى حسب هذا على حسب يعني لأنها قوانين إذا كانت قوانين هذه قوانين لكن نحن في ديننا هذا شرع شرع رب العالمين وانما من واجب المسلمين تطبيق وإلا قانون قانون الله جل وعلا لا الناس اعتادت ناس الله يقولك هذه بهيم ومنهم من بسبب شغله في هذا الأمر أصبح قاس القلب لا يهتم وهذا حتى ترى حتى مع البشر فما بالك مع الناس في المستشفى تجد من يشتغل يعني في المستشفيات يدخل الإنسان كانه ولا شيء نسأل الله لنا ولكم العافية فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإحسان الذبح حتى تكون عارفا بكيفية الذبح. فلا ياتي انسان جاهل لا يعرف كيفيه الذبح يريد ان يذبح اول مره هيعدي في الحيوان المسكين لا بد تتعلم اولا فإذا لا لا تذبحه الا اذا اتقنت الذبح وتعرف كيف تذبح وتتعلم واذاك النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم ف فاحسنوا الذبح فعليك أن تحسن فالاحسان ان نذبح كما قلنا على الوجه المشروع على الوجه المشروع المشروع والذي يذبح هو المسلم او الكتاب الذي رخص لنا ربنا جل وعلا في أكل ذبيحته يعني إما اليهودي او النصران أما إن كان وثنيا إذا دبح واحد وثني هذا لا تحل ذبيحته, ذبيحته. كذلك المرتد عن دين الإسلام لا تحل ذبيحته قد يقول قال طيب المرتد هذا كالمسلم مرتد لكيف لا تحل ذبيحه تحل, تحل ذبيحة اليهوذ والنصران لأن الله هو الذي أحد جل وعلا قال اليوم أحلت لكم الطيبة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فنحن اذا ذبح مسلم ونصراني ويهود هؤلاء الثلاث حلال هؤلاء الثلاث إذا ذبحوا مش قتلوا وصعقوا غير ذلك انسب الله العظيم هذه حرام اما اذا ذبح فان ذبيحه المسلم والكتابي حلال احل الله عز وجل ذلك النبي اكل من عند النصارى اكل من عند اليهود صلى الله عليه وسلم ف فهذا الدليل لأنه قد يسأل طيب ما هو الدليل يعني على أن ذبيحة الكتاب حلال الدليل ما الآية قوله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ما معنى الطعام هنا قال عبد الله بن عباس من القرآن طعامهم أي ما ذبحوه فإذا قلنا الصحابي يفسر يبين المعنى لماذا؟ لأنه هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فما يقل شيء من عندي نفسه الصحابه هكذا تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب من هو الكتاب اليهودي والنصراني اليهودي والنصراني فهذا أولا فإذا ذبح مسلم أو ذبح يهودي أو ذبح نصراني فذبحتهم حلال ذبحتهم حلال بنص القرآن ونص السنة النبوية فهذا الأمر اولا إذا علمنا أنهم يذبحون المسألة الثانية إخوان الكرام كذلك من الإحسان أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها وهي كما بين النبي عليه الصلاة قال كل ما أنهر الدم يعني فكل ما أنهر أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يعني كل ما أنهر الدم سواء حديد أو فضة أو ذهب أو حق أو أي شيء ينهر الدم ومعنى أنهر الدم أي أسالة أو أي أسالة الدم لو أن الانسان مثلا كما يقول لم ذبح بحجر حاد حد الحجر وذبح به فهل الذبح جائزة أم لا جائزة لأنه أنهر الدم أنهر الدم لأن الإنسان قال يعني أنهر يعني أسالة الدم هذا الشرط, الشرط الأول أن يسيل الدم ثم استثنى النبي عليه الصلاه والسلام شيئان عليه الصلاه والسلام استثنى السن الذي هو السن الذي هو العظم واستثنى عليه الصلاه والسلام الظفر والظفر كما قال عليه الصلاه والسلام قال أما السن العظم وقال وام الظفر قال فمدى الحبشه مدى الحبشه يعني سكاكين الحبشه نسال الله العفو فلذلك هذا كان قديما السن بينه النبي عليه الصلاة والسلام قال عظم فاما السن فعظم ومن هذا أخذ العلماء رحمه الله تعالى أن جميع العظام لا تحل الذكات بها كل العظام لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع منها صلى الله عليه وسلم والعظام لا يكون يعني من بهيمة الانعام العظام النبي بين العله صلى الله عليه وسلم وبين ما هو السن قال ان استنف العظم فبين العله وعمم يعني وهذا يدخل فيه جميع العظام يدخل فيه جميع العظام كما بين النبي عسر فلو واحد مثل جف عظم ونقشه وحده جيدا واراد ان يذبح به هل هو مقبول غير مقبول لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وجاء في في الحديث الصحيح عن مسلم الحكمة واضحة في هذا لأن العظم نحن نتكلم عن عظم نتكلم عن عظم المأكول المشروع يعني ذبحه أما أما العظم الميت أو الذي لا يذكى أو المحرم فهذا لا يجوز فلا يجوز الذبح به يعني كالميته وغير ذلك هذا نجس أما إذا كان العظم طاهر كعظم الشاء وعظم البقر المذكات والغنم وغير ذلك فهذا لا تحل التذكية به كذلك وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة أنه قال يعني أن عظم المذكات هو طعام الجن طعام الجن فإذا ذك به الإنسان ذبح به فهذا يفسده على الجن إذا دبحت بالعظم تفسده على الجد لأن هذا العظم سوف يتلوث بدم النجس فإذا تلوث بدم النجس فالجن لا لا لا تقترب منه وقد جاء في الصحيح أن الجن جاءوا وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة ومما جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم, لكم يعني كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحمة أوفر ما يكون لحمة فالله عز وجل جعل لهم هذا سبحانه وتعالى كما عند الإمام مسلم فقد يقول قال كيف نحن نرى العظم كيف يكون فيه اللحم؟ فيقال إذا كنت تؤمن بالله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تؤمن بهذا لأن نحن لا نرى هذا لكن, لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يجعل في هذا العظم أوفر ما يكون من اللحم. فياكل هؤلاء الجد من إخواننا الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لكم من يعني في كل عظم يعني ذكر اسم الله عز وجل أوفر ما يكون من اللحم وعلم الجد عالم غيبي نحن لا, لا نراه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها فنحن ما علينا ماذا إلا التسليم ليس كل ما, ما لا تراه غير موجود كثير من الأشياء لا نراها وهي موجودة صح في الآن لو لك يعني بلاد في أوروبا وأنت لم تمشي إلى هذه البلاد ابدا لكنك تعلم أنها موجودة مع أنها في عالم الغيب بالنسبة لك لماذا أنت توقن أنها موجودة لأن جاءك الخبر انها موجودة كذلك نحن جاءنا الخبر أن هذه المسائل الغيبية موجودة فلذلك من باب الايمان لا بد الايمان بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام لا الجن عالم غيب. النبي اخبر صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لا يقبل صلاة الفجر قال ذلك رجل بال الشيطان في أذني. بال الشيطان في اذنه هل هو راى الشيطان وجاءه لكن الشيطان جاء فبيلو لذلك ما لم يسمع ولم يقوم ولم يستطع ان يصلي عن يصلي الفجر فإذا النبي استثنى عليه الصلاه والسلام العذاب ثم استثنى كذلك الظفر عليه الصلاه والسلام وعلل بانه مدى الحبشه أي السكاكين الحبشه لأن هذه المدى نحن منهيون كان يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه في وقال العلماء الحبش في اول الارض كانوا اعاجب ثم دخلت عليهم اللغة العربيه بعد الفتوحات الإسلامية فاصبحوا عرب يعني باللغة باللسان اصبح لسانهم لسان عربي دخلت بعد الفتوحات الإسلامية وإلا في أول الامر لم تكن اللغة العربية هي الأصل أو هي لغة البلد بعد الفتوحات دخلت اللغة العربية فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مدى الحبشه لأنه كان يستعملون الضفر يطيلون الضفر ويستعملون هذا الغرض يذبحون به أو يعني يسيلون به الدم إلى غير ذلك مما كان يفعلون فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنهى الصحابة عن هذا ولذلك جاء الإسلام فبين هذه الأمور فالنبي صنها عن السن الذي هو العذر لأنه هذا طعام الجد وكذلك الظفر الذي هو قال كما قال مدى الحبشة لأن الضفر متصل بالبدل, متصل بالبدل وجعلها مدى يستلزم ماذا؟ لا تقص ولا تقلم وهذا مخالف للفطره وهذا الذي كانوا عليه قديما كانوا يطيلون الأظافر نسأل الله العافية ويذبحون به وهذا مخالف للفطرة لأن الفطرة ماذا أن الإنسان عليه يقص ويقلم الأظافر فهذا في تحذير يعني من النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهه مشابه مشابهته الأعاجم عن اتخاذ الأظافر عن اتخاذ الأظافر فقال عليه الصلاة والسلام يعني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فلذلك بد من قطع الحلقوم تقطع الحلقوم يعني قطع الحلقوم والمريء قطع الحلقوم والمريء يعني الودجين والحلقوم والمريء فهذه الأمور إذا قطع الإنسان فإن من الإحسان لأن الحيوان يموت بسرعة يموت بسرعة نعم ولذلك بعض الناس إذا دبح فمباشرة يفك الرقبه هذه موجودة عندنا في بلادنا بمجرد ما يذبح يبدأ بالرقب أولاً يزيل الرأس والحيوان لم يموت بعد الحيوان لم يعني يقولك يعني يهيئه ماذا ل ل ل لسلخه ونزع يعني الصوف وغير ذلك وهذا هذا هذا ليس من الإحسان بل الإحسان أن تترك البهيمة حتى تموت ثم المسألة الأخرى النبي بين عليه الصلاة أنا ولا بد من ذكري من ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح عند الذبح لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر ما انهر ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه فكل فهنا الشرط النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الله جل وعلا عند الدبح تقول بسم الله عند الذبح تقول بسم الله طيب لو احد يخصك قال لك طيب احيانا ننسى أن نقول بسم الله كانوا يريد ان يقول لما انشغل بالذبح وقال ذلك فذبح فنسي أن يسمي الله عز وجل فهل ذبحه حلال أم حرام هذه خلاف مسألة خلافية بين العلماء اختلف العلماء في حكم التسميه عند الذبح يعني من نسي التسمية عند الذبح فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة جمهور العلماء على أنها واجبه. ذكروا تسمية عند الذبح واجبه لكن قالوا ان تركها سهوا ونسيانا ابيحت حلال له يعني هو نسيت وسهى عن عن ف فقالوا تباح له ودليل الوجوب قوله جل وعلا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يذكر اسم الله عليه وانه لفي وانه لفس ثم هما من اين يعني اخذوا رفع الحكم بالسهو هنا الايه واضحه في الباب ان الايه تقول ماذا ان اي شيء لم يذكر اسم ذبحته لم تذكر اسم الله عز وجل هو نفس يعني نجس نجس هذا لا يجوز ان تستعمل لكن العلماء إخواني الكرام اذا حكموا على شيء فيحكمون يحكمون بالادله العامه لا بد ان ياتي بالادله في الباب حتى نرى فهناك ادله كذلك عامه تبين قول الجمهور فهم يرون بالوجوب، لكن قالوا إذا سهاف ذبحته جائزة لقوله, جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقوله, وقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت فهذا الحديث يعني الآية الأخرى تخصص بهذا القول بقول الله عز وجل لأن هناك أدلة لابد أن نجمع الأدلة في الباب فواحد سهى فيدخل في, في العذر لانه معذور فهذا قول الجمهور ذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أن تسمي سنة عند الدب سنة عند الدب يعني يستدلوا بما البخاري رحمه الله تعالى يعني في هذا الباب وقالوا فإذا جاء بالإنسان طيب يؤجر واذا نسي لا شيء اعدد فهذا قول الشافعيه وذهب الظاهريه الى انها شرط الظاهريه قالوا شرط لا تسقط بحال لا تسقط بحال لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا وهي روايه ذلك عن مالك واحمد وهو قول جماعه من العلماء واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى استدلوا بمعنى بعموم الآية وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر, يذكر اسم الله يذكر اسم الله عليه وإنه لفِسَد وهذا الحديث الذي ذكرته لكم قول عليه سلم ما أن الدم وذكر اسم الله عليه فكل فقالوا إذا هذا لم يذكر اسم الله عز وجل فكيف ناكل وهذا الـ هذا, الـ هذا القول هو قول الظاهري اشترط الأمر وهو قول شيخ الاسلام في تيميه كذلك قول الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين في هذا الزمن الشيخ بن يقول اذا نسيت ذكر الله خلاص هذه لا تحل لك لا تحل لك خلاص لا تحل لا تحل تتخلص منه وقال الصحيح اخواني الكرام هو قول الجمهور الصحيح قول الجمهور لعموم الادله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او لو نسي الانسان فلا, فلا شيء عليه هذه البهيمة حلاة وابيحت له هذا قول الجمهور وهو ما رجحه العلامه بن باز وما رجحه الشيخ الألبان رحمهم الله تعالى أجمعين فإذا رجحوا أن الإنسان إذا نسي مع القول في الوجود هي واجبه لا شك لو واحد تعمد فهنا نقول له لا تحل لك لماذا تعمد لماذا لا لم تذكر اسم الله عز وجل؟ ما أريد أن اسم الله فلا تحل لك هذه البهيمة اما اذا لم يتعمد انما سها فالبهيمه حلال ذبيحته حلال فاذا هذا فيما يتعلق بسم الله عز وجل سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم وليحد وليحد احدكم شفرته الشفره سواء كانت للقتل كالسيف او كانت للذبح كالسكين يجب ان تكون حاده حاده حتى تقطع بسرعه ليس واحد. واحد عشر مرات وهو يسأل الله العافيه يتيب سكين ما يذبح والله أرى بعد الإخوة والله يا أخي لا يجب عشر مرات وهو يمشي ويأتي ويمشي ويمشي سبحان الله يعني حد الشفرة يا أخي ما تتيب بشفرة قديمة عندك في البيت والزوجة تشتغل بها يومية قال تعطينا الشفرة أذبح بها لا إذا أخذتها عند الزوجة عليك أن تحد هذه الشفرة حتى تريح هذه البهيمه ولا تعذبها لان يبقى الولي يريح لبيحته يعني يذبحها على صفه مريحة لا يجرها جرا ولا يضربها قبل الذبح ولا يطل في امساكها فليبادر الى ذبحها حتى السريع فهذا مما اوجبه الله عز وجل علينا وهذا يدل على محاسن هذا الدين العظيم دين الاسلام فديننا ليس دين الاساءه او الانتقام أو القتل بدون حق بل ديننا دين الإحسان في كل شيء النبي قال كتب الله عز وجل الإحسان على كل شيء الله اكبر ماذا نريد وبعدها الواحد يصف هذا الإسلام بماذا يصف هذا الإسلام بتشدد وبالغلوب في ناس أساءوا للاسلام لكن الإسلام بري منهم يصورون ناس يذبحونهم أمام, أمام الملأ وقالك هذا هؤلاء كذا وكذا ويذبحونهم نصر الله الحالي هل الاسلام دليل من هؤلاء ومن هذه الافعال التي يفعلها هؤلاء الناس هل النبي عليه الصلاه والسلام هكذا فعل صلى الله عليه وسلم هذه سنة الله عليه سنة؟ وسلم شوف ماذا يقول صلى الله عليه وسلم بل لا نقول انه يذبحون الكافرين بل يذبحون المسلمين ياتي بمسلم يصلي والله برا واحد من هؤلاء الخوارج نسل الله العافيه جاء برجل مسلم ارادوا ان يذبحوه لان كفروا لانه ليس معهم فالرجل قالوا ماذا يقولون لك ان يقولوا لي ان يقولوا لي ان يقولوا لي حتى يقولوا ما ان يقولوا لي ان يقولوا لي ان يقولوا لي ان يقولوا يعني هؤلاء يريدون ماذا ان يقولوا لي في يقولوا لي هذا يقولوا لي ان <أمير> بضعب بضعب بضعب نسأل الله, الله. الله. الله العافية <نحن> هل هذا من الدين نعم. أبدأ ها ها هؤلاء الناس يريدون الإسلام إلى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا المنهج وحذر من هذه الافعال صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه في غزوات في حربه موجوده انظر يقرا سير الانسان يقرا احاديث النبي عليه الصلاه كان اذا ارسل الصحابه الى غير ذلك فكان يبين لهم لا تقتلوا وليدا لا تقتلوا رضيعا لا تقتلوا شيخا لا تقتلوا امراه لا تقتلوا عابد في كنيستي ماذا فعل هؤلاء <تصفيق> أي مزعوم اين هي الان انتصر والله ما كان لله عز وجل دام واتصل <تصفيق> أنه ليس لله عز وجل. هذا من قديم فلذلك ما كان لله عز وجل سبحانه وتعالى دام واتصل وما كان لغير الله عز انقطع ولم يتصل نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى دينه الحكيم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول العمل وأن يجعلنا ويكون من المحسنين في دينه وممن يمن الله عز وجل عليهم بالتوبة والاستقامة ودخول جنات جنة النعيم والله تعالى أعلمه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وصحاب الجمعين بزاك الله خير